وسبحان الله والحمد لله تملعان أو تملؤ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها قال الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله هذا هو الحديث الثالث والعشرون من أحاديث جامع العلوم والحكم وقد عرفنا أن هذا الكتاب المبارك جامع العلوم والحكم جمع الأحاديث التي يسميها أهل العلم لجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم أحاديث ألفاظها قليلة لكن معانيها كثيرة ينضوي فيها جوامع الكلم وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى أعطاه خصال وخصائص ومنها جوامع كلمه ولهذا حرص أهل العلم بدءا من الإمام النووي فابن رجب الحنبل وغيرهم جمعوا هذه الاحاديث ليسهل حفظها وليتأسى من يحفظها بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث يرزقه الله ويهبه الحكمة وينطق بشيء من جوامع الحكم, الحكم هذا الحديث اخرجه الامام مسلم يعني انه تفرد به ولم يخرج الامام البخاري وجاء يجمع فضائل يجنيها الانسان من خلال طاعته لله جل وعلا فاول هذه الفضائل مسألة الطهور والطهور معناه ان يقيم الانسان وان يؤدي واجبات الطهارة فيكون طاهرا في جسمه نقيا في ثيابه قد حقق الواجبات التي طلب الله منه اذا اراد الصلاه قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين قال وان كنتم جنوبا فتطهروا تحقيق هذه الطهارة من الحدث الاكبر ومن الحدث الاصغر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بانه شطر الايمان وجعل بانه شطر الايمان المفسرون لهذه الجمله ما شطر الايمان اي ايمان هذا الذي يمثل الطهور شطره فقالوا المراد به التنزه والتطهر استعدادا لاداء العبادة فلما كانت الامور الصلاه تحتاج الى مقدمه وهي الطهاره سميت هذه المقدمه بالطهور ووصفت بانها شطر الايمان ومنهم من قال لما كان الايمان اوامر ونواهي والانسان في اداء الصلوات وفي اداء وفي اقامه العبادات انما يؤدي الاوامر كان اجتنابه للنواهي يمثل الطهور فوصف بانه شطر الايمان ومن اهل العلم من حمل الايمان على الصلاه مستدلا بقوله جل وعلا وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم واهل العلم على ان الايمان في هذه الايه يراد به الصلاة لان سبب نزول هذه الايه ان الله تعالى فرض على المؤمنين ان يقيموا الصلاة في مكة حيث وردت الصلاة في السنة العاشرة وصل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاث سنوات وكان يجعل بيت الله الحرام قبلته متجها ناحية الشمال وكان المسلمون يفعلون ذلك فلما قدموا المدينة أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستقبل بيت المقدس واتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس واتجاهه إلى بيت المقدس يقتضي أن يستدبر الكعبة لكن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى امر الله واستمر الأمر ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا الكل يتجه إلى بيت المقدس والنفس تتوق بأن تتجه إلى بيت الله فأنزل الله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم بيت استقبل الكعبة وسر بهذا الاستقبال لكن ورد سؤال جال في خاطر أصحابه صلى الله عليه وسلم صلى الناس في مكة ثلاث سنوات وفي المدينة ستة عشر شهرا وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وهو يستقبل بيت المقدس فما حكم صلاتي يقبلها الله أو لا ما حكم صلاتي من لم يصلي إلى بيت إلى بيت, الى بيت الله هذا السؤال جاء في الخواطر وكانت الإجابة وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم فبين الله تعالى أن صلوات هؤلاء محفوظة يثابون عليها فسمى الصلاة ايمانا لذلك قالوا ان المراد بالايمان هي الصلاة وفي هذه الحالة يكون الوضوء او التيمم يكون شطر الصلاة بمعنى انه يناصفها إلا غير ذلك من بعض الأخوال التي ذهب إليها بعض أهل العلم في تفسير المراد بالطهور أو بالطهور وقبل أن يخوض الإمام ابن رجب رحمه الله في معاني هذه الجملة الطهور شطر الإيمان تكلم ابن رجب رحمه الله حول هذا الحديث من حيث وروده وطرقه وعلى من يدور هذا الحديث كل ذلك ساقه مبينا أن هذا الحديث من أفراد مسلم وأن الإمام البخاري لم يخرجه لكن أخرجه سائر أهل الكتب الستة فقال رحمه الله هذا الحديث خرجه مسلم من رواية يحيى بن أبي كثير أن زيدا او ان زيد بن سلام حدثه ان ابا سلام حدثه عن ابي مالك الاشعري قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان والحمد لله تملأ الميزان فذكر الحديث يقول وفي اكثر النسخ صحيح مسلم انه قال والصبر ضياء يعني كما في الرواية التي عندنا وفي بعضها والصيام ضياء قال وقد اختلف في سماع يحيى بن ابي كثير عن زيد بن سلام فانكره يحيى بن معين واثبته الامام احمد ومعلوم عند علماء الوصول اذا تعارض قوله النافي والمثبت فالقول قول المثبت لان الاثبات او المثبت عنده زيادة علم على النافي فيقدم قوله قال هنا وقد اختلف في سماع يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام فأنكره يحيى بن معين واذبته الإمام أحمد وفي هذه الرواية يعني ما يرجح كلام الإمام أحمد من أن يحيى بن أبي كثير صرح بسماعه من زيد ابن سلام وهذه كلها قرائن ترجح اتصال السند لأن بعض أهل العلم ذهب الى ان هذه الرواية منقطعة وهذا لا شك انه قدح في رواية مسلم قال وخرج هذا الحديث النسائي يعني في سننه المشتبى واحمد وابن ماجه يعني في سننه من روايتي معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الاشعري رضي الله عنه فزاد في اسناده عبد الرحمن بن غنم قال ورجح هذه الروايه بعض الحفاظ وقال معاويه بن سلام اعلم بحديث اخيه زيد من يحيى بن ابي كثير ولذلك ادرجوا فيها ان الروايه عن عن الرواية عن زيد بن كثير زيد بن أبي كثير عن أخيه يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن غن وهذا في الحقيقة لا يعد قدحا في رواية مسلم لأن هذا مما يسميه علماء علماء المصطلح إنه من باب المزيد في متصل الأسانيين. خصوصا وأن الإسراد متصل وقد صرح فيه الراوي بالسماع وبالتحديث فلا ينبغي أن يهمل فلا ينبغي أن يطعن في مثل هذه الحال في رواية أخرجها الإمام مسلم رحمه الله نعم ما فهمت السؤال مم. في شك في نعم لانه يحكم بها لصاحب زياده العلم الذي يثبت مثل الإمام أحمد لما قال إن يحيى ابن أبي كثير سمع من زيد ابن سلام أو من معاوية أو من معاوية ابن سلام هذا زيادة علم وزيادة العلم يحكم بها وهذا لا يعني أنه طعن في الآخر لأن الآخر ما عنده هذا العلم وكل قال بما عنده من العلم قال ويقوي ذلك انه قد روي عن عبد الرحمن بن غلم عن ابي مالك من وجه اخر وحينئذ فتكون رواية مسلم منقطعة وهذا بعيد جدا لان الامام مسلم رحمه الله كان يتحرى في الرواية ويروي باللف ويحرص على ذكر السماع نعم قاعدة الإمام مالك أن الراوي إذا عنعن ولم يكن مدلسا فيحمل قوله على السماع لكن إن كان الراوي مدلس فعندئذ يترجح عدم السماع. قال وفي حديث معاوية بعض المخالفة لحديث يحيى بن أبي كثير فإن لفظ حديثه عند ابن ماجا إسباغ الوضوء شطب الإيمان والحمد لله من الميزان والتسبيح والتكبير ملء السماء والأرض والصلاة نور والزكاة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو وبايع النفس ومتقها او موبقها فهذه الرواية جمعت يعني كل ما جاء في الطرق الاخرى قال وخرج الترمذي حديث يحيى بن ابي كثير الذي خرجه مسلم ولفظ حديثه الوضوء شطر الإيمان وباقي حديث المتسياقي مسلم يعني حديث مسلم وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث رجل من بني سلين قال عدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي أو في يده هكذا عندكم أو كأن ألف رام راء والصواب أو أو في يده يعني إن النبي إما عد هذه الكلمات في يدي أبي مالك أو أن النبي صلى الله عليه وسلم عد عدها في يده وكل ذلك إنما المراد به التأكيد في الرواية لكن روايته قال التسبيح نص الميزان والحمد لله تملأ الميزان أو تملأه يعني الميزان والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض قال والتسبيح نصف الميزان والحمد لله تملاه والتكبير يملا ما بين السماء والارض والصوم نصف الصبر والطهور نصف الايمان يعني ان هذا الحديث جاء فيه تقديم وتاخير فقوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان فسره بعضهم الطهور هنا أو هاهنا بترك الذنوب كما في قوله تعالى إنهم أناس يتطهرون يعني يجتنبون عن الوقوع في الذنوب وكما في قوله سبحانه وتعالى وذيابك فطهر يعني نزهها عن الأرجاس والادناس والأوساخ وهذا كله يتجلى في اجتناب المحرمات وهكذا في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين وقال الإيمان نوعان فعل وترك فنصفه فعل المأمورات ونصفه ترك المحظورات وهو تطهير النفس بترك المعالي وهذا القول محتمل لولا أن رواية الوضوء شطر الإيمان لأنها حددت أن المراد بالطهور هو الوضوء وكذلك رواية إسباغ الوضوء هذا بعض ما ذهب إليه أهل العلم من معنى تفسير أو من تفسير قوله الطهور قال والصحيح الذي عليه الأكثرون أن المراد بالطهور هنا التطهير بالماء من الأحداث وكذلك بدء مسلم رحمه الله بتخريجه في أبواب الوضوء وكذلك خرجه النساء وابن ماجا وغيرهما يعني على أنه الوضوء وعلى هذا فاختلف الناس في معنى كون الطهور بالماء شطر الايمان إيش؟ قال وقال الايمان نوعان فعل وترك فنصفه فعل المامورات ونصفه ترك المحضورات وهو تطهير النفس بترك المعاصي قال وهذا القول محتمل لولا ان رواية الوضوء شطر الايمان هذا كله قرانا ولا لا ترده وكذلك رواية اسباغ الوضوء اي ترد تفسير الايمان تفسير الشطر شطر الايمان بترك الذنوب وايضا ففيه نظر من جهة المعنى فان كثيرا من الاعمال تطهر النفس من الذنوب السابقه كالصلاه فكيف لا تدخل في اسم الطهور ومتى دخلت الاعمال او بعضها في اسم الطهور لم يتحقق كون ترك الذنوب شطر الايمان يعني هذا اعتراض من المحقق من المؤلف في ردي هذا النوع من التفسير بأن الطهور معناه ترك الذنوب. قال والصحيح الذي عليه الأكثر أن المراد بالطهور ها هنا التطهير بالماء من الأحداث. وكذلك بدأ مسلم رحمه الله بتخريجه في, في أبواب الوضوء وكذلك خرجه النساء وابن ماجه وغيرهما وعلى هذا فاختلف الناس في معنى كون الطهور بالماء شطر الإيمان فمنهم من قال المراد بالشطر الجزء لا أنه النصر بعينه، فيكون الطهور جزءا من الايمان يقول هذا فيه ضعف يعني هذا التفسير لان الشطر انما يعرف استعماله لغة في النصف ولان في حديث الرجل من بني سلين الطهور نصف الايمان كما سبق يعني سبق تفسيره بالنص ومنهم من قال المعنى أنه يضاعف ثواب الوضوء إلى نصف ثواب الإيمان لكن من غير تضعيف لكن قال وهذا القول فيه نظر وبعد يعني تفسير الطهور بمضاعفة الثواب قال ومنهم من قال الإيمان يكفر الكبائر كلها والوضوء يكفر الصغائر ولذلك كان الوضوء شطر الإيمان فهو شطر الإيمان بهذا الاعتبار لكن هذا يرده حديث من أساء في الإسلام أخذ بما عمل في الجاهلية قال وقسوق ذكره يعني ان الايمان يجب ما قبله وان الوضوء يكفر كما جاء في الحديث اذا توضع الرجل فغسل وجهه خرجت من ذنوبه كل خطيه ارتكبتها عيناه فاذا غسل كفيه أو يديه خرجت من ذنوبه كل خرجت من يديه كل ذنوب خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء إلى آخر الحديث قال فبهو به بهذا الاعتبار يعتبر الوضوء يعني شطر الإيمان لأنه يكفر الذنوب الصغائر قال ومنهم من قال رضو يكفر الذنوب مع الإيمان فصار نصف الإيمان يقول وهذا القول ضعيف ومنهم من قال المراد بالإيمان هنا أو هاهنا الصلاة كما في قوله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم والمراد به صلاتكم الى بيت المقدس فاذا كان المراد بالايمان الصلاة فالصلاة لا تقبل الا بطهور فصار الطهور شطر الصلاة بهذا الاعتبار هذا حكى هذا التفسير, أو حكى هذا التفسير محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة يعني نقله عن بعض أهل العلم وهو تفسير محتمل نقل ذلك عن إسحاق يعني ابن راهويا عن يحيى بن آدم وأنه قال في معنى قوله لا أدري نصف العلم إن العلم إنما هو عدري ولا عدري فإنهما فإن فأحدهما نصف الآخر إنما هو عدري ولا عدري فيكون لا عدري نصف الآخر أو يمثل النصف الآخر ويكون العلم او الطهور شطرين يعلق الامام ابن الجوزي او الامام الامام ابن رجب رحمه الله يقول قلت كل شيء كان تحته نوعان فاحدهما نص له وسواء كان عدد النوعين على السواء أو أحدهما أزيد من الآخر ويدل على هذا حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين والمراد قراءة الصلاة ولهذا فسرها بالفاتحة والمراد أنها مقسومة للعبادة والمسألة فالعبادة حق الرب والمسألة حق العبد هذا الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين حديث أبي هرير رضي الله عنه رواه واخرجه الامام البخاري قال قسمت الصلاه بين بيني وبين عبدي قسمين فنصفها لي ونصفها لي عبدي ولعبدي ما سال فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي واذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى اثناء علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال فوض الي عبدي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 في تقسم الصلاة بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى إنما هو في قراءة الفاتحة وليس في جميع قضايا ومسائل الصلاة نعم يقول هل يمكن أن نحمل الطهارة على الطهارة المعنوية بمعنى طهارة القلب نقول الطهارة المعنوية هي الإيمان فيصعب تفسير هذه الطهارة المعنوية بأنها شطر الإيمان وإذا قلنا إن المراد بها هي الإيمان فيكون أعمال القلوب تعد نصف الإيمان والأعمال الظاهرة أعمال الجسد يعد نصف الإيمان قال فالعبادة حق الرب والمسألة حق العبد وليس المراد قسمه كلماتها على السواء قال وقد ذكر هذا الخطابي يعني في كتابه معالم السنن واستشهد بقول العرب نصف السنة سفر ونصفها حضر يعني ان بعض الناس يسافرون فيقول نصف السفر السنة سفر ونصفها حضر ولا يريد بها ستة أشهر ستة أشهر لكن يريد بها جزء وجزء قال وليس على تساوي الزمانين فيهما لكن على انقسام الزمانين لهما وإن تفاوتت مدتهما أو مدتاهما قال ويقول شريح وقيل له كيف أصبحت فقال أصبحت ونصف الناس علي غضبان يريد ان الناس كان ان الناس بينهم يريد ان الناس بين محكوم له ومحكوم عليه فالمحكوم عليه غضبان والمحكوم له راض عنه لان شريحا كان قاضيا فهما حزبان مختلفان ويقول الشاعر اذا مت كان الناس نصفين شامت بموتي ومسن بالذي كنت افعله ومراده انهم ينقسمون الى قسمين, أو ينقسمون قسمين وعلى كل حال يقول الامام ابن رجب قلت ومن هذا المعنى حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه المرفوع في مساله الميراث الفرائض قال انها نص علمي قال هذا خرجه ابن ماجه فان أحكام المكلفين نوعان يعني تفسير لمعنى أن الميراث يمثل نصف العلم قالوا لأن العلم نوعان علم يتعلق بالأحياء وبالدنيا وعلم يتعلق بالأموات وبعد الموت فما يتعلق بالأموات وبعد الموت يسمى علم الميراث وعلم الفرائط لذلك كان يعتبر نصف العلم لكن هذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم من باب الصلح في أن يتنازل عن جزء من حقه وليس المراد عنه معنى اللغوي. قال فإن أحكام المكلفين نوعان نوع يتعلق بالحياة ونوع يتعلق بما بعد الموت وهذا هو الفرائض. وقال ابن مسعود رحمه رضي الله عنه الفرائض ذلث العلم ووجه ذلك الحديث الذي خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه مرفوع قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة او فريضه عادله وفي دائره الكلام حول التنصيف ايضا نقل لنا كلام منسوب الى مجاهد قال وروى وروي عن مجاهد انه قال المضمضه والاستنشاق الصلود قال ولعله أراد أن الوضوء قسمان أحدهما مذكور في القرآن والثاني ماخوذ ما من السنة وهو المضمضة والاستنشاق أو, أن أو أراد أن المضمضة, المضمضة والاستنشاق يطهر باطن الجسد وغسل سائر الأعضاء يطهر الظاهرة يعني ظاهر الأسد ظاهرة يعني ظاهر الجسد قال فهما نصفان بهذا الاعتباع ومنه قول ابن مسعود الصبر نصف الايمان واليقين الايمان كله قال وجاء من رواية يزيد الرقاشي عن انس رضي الله تعالى عنهما مرفوعة الايمان نصفان نص في الصبر ونص في الشكر فلما كان الايمان يشمل فعل الواجبات وترك المحرمات ولا ينال, ولا ينال ذلك كله إلا بالصبر كان الصبر نصف الإيمان فهكذا يقال في الوضوء إنه نصف الصلاة وايضا فالصلاه تكفر الذنوب والخطايا بشرط اسباغ الوضوء وإحسانه فصار شطر الصلاه فيها أو فصال شطر الصلاة بهذا الاعتبار ايضا يكفر بها الذنوب كما في صحيح مسلم ان عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يتطهر فيتم الوضوء الطهور الذي كتب عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة إلا كانت كفارة لما بينهن إلا كانت كفارة لما بينهن وفي رواية الله من اتم الوضوء كما امره الله فالصلوات المكتوبات كفارة لما بينهن وجاء ايضا ان الصلاة مفتاح الجنة والوضوء مفتاح الصلاة كما خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا وكل من الصلاة والوضوء موجب لفتح أبواب الجنة كما في حديث صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يتوضع فيحسن وضوءا وضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنه قال عن عقبه عن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من احد يتوضا فيبلغ او فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء قالوا في الصحيحين عن عبادة بن الصامت يعني عن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمتي وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء قال وفصنا من أي أبواب الجنة شاء يعني العبد فإذا كان الوضوء مع الشهادتين موجبا لفتح أبواب الجنة صار الوضوء نصف الإيمان بالله ورسوله بهذا الاعتبار وذمة اعتبار آخر في كون الوضوء شطر الإيمان قال إن الوضوء من خصال الإيمان الخفية التي لا يحافظ عليها إلا المؤمن لذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان قال وأيضا فالوضوه من خصال الإيمان الخفية التي لا يحافظ عليها إلا مؤمن كما في حديث ثوبان وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن والغسل من الجنابة قد ورد أنه أداء الأمانة كما خرجه العقيلي من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من جاء بهن مع الايمان دخل الجنه من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن واعطى الزكاه من ماله طيب النفس بها قال وكان يقول وأيم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن وصام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وأدى الأمانة قالوا يا عبد الدردا وما أداه الأمانة قال الغسر من الجنابة فإن الله لم يعتمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها قال وخرج ابن ماجه من حديث ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه واداء الامانه كفاره لما بينهن قيل وما اداء الامانه قال الغصر من الجنابة فإن تحت كل شجح شعرة جنابة وحديث أبي الدرداء الذي قبله جعل فيه الوضوء من أجزاء الصلاة وجاء في حديث آخر خرجه البزار من رواية شبابة بن سوار قال حدثا المغيرة بن مسلم عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه مرفوعا الصلاه ثلاثه اثلاث الطهور ثلث والركوع ثلث والسجود ثلث فمن اداها بحقها قبلت منه وقبل منه سائر عمله ومن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله وقال تفرد به المغيرة والمحفوظ عن ابي صالح عن كعب يعني كعب الاحبار من قوله وليس مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام ويحتمل ان يقال ان خصال الايمان من الاعمال والاقوال كلها تطهر القلب وتزكيه وأما الطهارة بالماء تختص بالطهير الجسد وتنظيفه فصارت خصال الإيمان باسمين أحدهما ما يطهر الظاهر والآخر يطهر الباطن فهما نصفان بهذا الاعتبار والله أعلم بمراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك كله